نشرح أي كتاب في الاعتقاد هل وزي عليكم الكتاب أو لا أو هل كان مع أحد منكم اعتقاد أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل قبل الدخول في شرح اعتقادي الإسماعيلي رحمه الله عز وجل نعرف به نعرف بالإسماعيلي رحمه الله عز وجل الذي هو صاحب اعتقادي السنة أو صاحب اعتقادي أمة أهل الحديث أو صاحب اعتقادي السنة وهذا كله سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في تحديد اسم هذا الكتاب الذي بينا بين أيدينا أقول هو الحافظ الحجة أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني هو أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني يكنى بأبي بكر يكنى بأبي بكر وكثير من إمة الإسلام من اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر كثير من إمة الإسلام من اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل فإن اسمه أحمد بن علي ابن ثابت البغدادي ويكنى بأبي بكر كذلك منهم أحمد ابن الحسين البيهقي صاحب السنن فإن اسمه أحمد ويكنى كذلك بأبي بكر كذلك منهم أحمد بن عمر البزار صاحب المسند البحر, البحر الذي هو مسند البزار أيضا اسمه أحمد بن عمر وقنيته يكنى بأبي بكر كذلك أحمد بن جعفر القطيعي الذي هو راوي مسند أحمد يكنى كذلك بأبي بكر كذلك أحمد بن مروان صاحب كتاب المجالسة الديموري المالكي أيضا يسمى أحمد ويكنى بأبي بكر فهؤلاء من إما من اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر وهذا يفيد من كان اسمه أحمد فإنه قد يتأسى بلا إما يسمى ابنه ماذا؟ بكرا قد يكون يتأسى بلا إما يسمى ويسمى ابنه بكرا فإذا قيل له لماذا سميت بكرا فيقول لأن اسمي أحمد وفلان البزار اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر وفلان أحمد ابن إبراهيم الاسماعيلي ويكنى بأبي بكر وفلان أحمد ابن الحسين البيهقي ويكنى ويكن بأبي بكر وفلان أحمد ابن جعفر القطيعي ويكنى ويكن بأبي بكر, ويكن بأبي بأبي بكر فهؤلاء إذا أم من هو اسمه أحمد ويكن بأبي, بأبي بكر ويقال له في النسبة العامة بأبي بكر الاسماعيلي اشتهر رحمه الله عز وجل بأبي بكر الإسماعيلي والإسماعيلي نسبة إلى جده إسماعيل ولد رحمه الله عز وجل سنة 77 و200 ولد رحمه الله عز وجل سنة 77 و200 وتوفي سنة 71 و300 يعني وهو ابن 94 سنة ابن 94 سنة سنة رحمه الله عز وجل ولد في أي سنة مئتين وسبعة وسبعين رحمه الله عز وجل إذا عرفنا أنه قد ولد في سنة مئتين وسبعة وسبعين يعني ولد في أي قرن في القرن الثالث في القرن الذي قد شهد له بإيش بالأفضلية في القرن الذي قد شهد له فيه بالأفضلية، فهو أدرك رحمه الله القرن الأخير من القرون المفضلة. القرن الأخير من القرون المفضلة، وقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه ورضا خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأضحك الإسماعيل رحمه الله من فقهاء. الشافعية. بقر الإسماعيل رحمه الله من فقهاء الشافعية فهو شافعي المذهب بل هو من أصحاب الوجوه عند فقهاء الشافعية بل هو من أصحاب الوجوه عند فقهاء الشافعية قال السمعاني رحمه الله في كتاب الأنساب له وجوه في المذهب مذكورة مصطورة إذا عرفنا أنهم من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية هذا دليل على ماذا؟ على تقدمه في العلم أصحاب الوجوه ما معنى؟ أي أن وقد حكي هذا وجهاً عند الشافعية من قال به؟ الإسماعيلي فحكاية الوجوه دليل على تقدم قائل هذا الوجه وسجد هذا الآمر في كتب الشافعية أنه قد حكي وجهاً مذهب الشافعي أو في, أو في عند الشافعية بكذا وكذا وبخر الإسماعيل رحمه الله عز وجل من أصحاب الوجوب في مذهب الشافعية وهذا دليل على تقدمه في إيش في العلم وعلى اهتمام فقهاء الشافعية به رحمه الله عز وجل على اهتمام فقهاء الشافعية به رحمه الله عز وجل وكان إمام جرجان رحمه الله عز وجل وإليه المرجع في الفقه والحديث كما قال السمعاني في كتاب الأنساب وقال وكذلك السبكي في طبقات الشافعية هذا الإيمان ما سكتب الحديث بدأ بكتابة الحديث وعمره ست سنوات بدأ بكتابة الحديث وعمره ست سنوات رحمه الله عز وجل كما ذكر ذلك الذهبي في التذكرة كما ذكر ذلك الذهبي في التذكرة ولقد أكثر الرحلة في طلب الحديث والعلم وهذا هو المنبغي على طالب العلم أنه إذا انتهى من علماء بلده أنه ينتقل إلى إيش؟ إلى علماء بلد أخرى وهذه تسمى بالرحلة في طلب الحديث وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله يرحلون في ألف حديث أو في حديث واحد في حديث واحد يرحلون في حديث واحد من المدينة إلى الشام من المدينة هنا العراق لحديث واحد وهذا دليل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم الظاوم على تعلم على تعلم على تعلم الحديث كان صبيا كما ذكرنا في أول طلبه للعلم أنه طلب العلم وهو إيش هو صبي قد خطى الحديث وهو ابن ست سنوات ومن عجيب ما ذكر في ترجمته رحمه الله عز وجل أنه لما كان صبيا ورد إليه نعي محمد ابن أيوب الرازي وهو من علماء الحديث ورد وجاء جاء إلى الإسماعيلي أن محمد ابن أيوب الرازي قد توفي هو صبي صغير ماذا فعل رحمه الله عز وجل قال عن نفسه فدخلت الدار فدخلت الدار وبكي وبكيت فدخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفس القميص ووضعت التراب على رأسه وهو كبير أو صغير وذلك من حبه ليش صحيح أن نقول تمزيق الثياب وهذه الأمور في الشريعة من هي عنها ولكنه الذي جعلنا لا نواخذه في كونه ماذا صبيا ولكن ننظر نظرة أخرى دليل على إيش على حرصه على العلم الشرعي صبي صغير يقول ورد إلي معي محمد ابن أيوب الرازي فبكيت لأني لم أدركه وأرحل إليه بكى هو صبي صغير الآن يأتي طلاب العلم والعلماء ولا تجد من يحتفي بهؤلاء العلماء بل إن الناس يكونون مشغولون في تجاراتهم وفي أمور الدنيا وهذا الصبي الصغير الذي هو الإسماعيل رحمه الله عز وجل يقول ورد إلي نعي محمد بن إبراهيم بن أيوب الرازي فدخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفس القميص وضعت التراب على رأسي فاستجمع علي أهل اجتمعوا علي أهل ما بالك ما أصابك لما كل هذا قالوا ما أصابك فقلت منعتون الارتحال إلى محمد بن أيوب منعه أهله لعل لكون كان صبيا قال منعتون الارتحال لمحمد بن أيوب قال فسلوا علي فسلوا قلبي وأذنوا لي بالارتحال إلى غيره من أمة الحديث وهذا لي على حرصه وعلى جده واجتهاده وعلى محبته للعلم حتى في صغر ماذا؟ سنه كذلك مما يدل على حرص الصبيان عند علماء السلف ما ذكره السخاوي رحمه الله في كتاب فتح المغيث فإنه قد ذكر قصة تدل على الجد والاجتهاد في طلب العلم حتى من صغار سلف هذه الأمة فضل عن عن كبارها ويقول السخاوي رحمه الله وهو من أبلغ ما يحكى عن السلف في هذا الباب في باب الحرص والاجتهاد في طلب العلم قال من أبلغ ما يحكى عن السلف في هذا الباب البخاء رحمه الله كانت إذا تأخرت عليه النفق في رحلته في طلب الحديث يأكل حشيش الأرض رحمه الله عز ذلك صبر فأصبح من أئمة الإسلام انظروا إلى هذه القصة التي قال عنها السخاوي رحمه الله من أبلغ ما يحكى عن السلف في هذا الباب قال رحمه الله عن سلمة قال كنا عند يزيد ابن هارون ومعلوم أن يزيد ابن هارون كان يجتمع عنده خلق كثير من طلاب العلم. قال كنا عند يزيد ابن هارون فزدحم الناس عليه. زدحموا على من؟ على يزيد ابن هارون فوقع صبي تحت أقدام الرجال. فوقع صبي تحت أقدام الرجال. فقال يزيد بن هارون اتقوا الله وانظروا حال الصبي الصبي وقع وما جاء الطلاب ماذا وما زال الطلاب قد ازدحموا على من ولم يبالوا بمن بالصبي وذلك من حرصهم على على الحديث فقال يزيد بن هارون اتقوا الله وانظروا حال الصبي فنظروا أي نظروا إلى حال الصبي فإذا هو أي الصبي قد خرج حديثا وهو يقول يا أبا خالد زدنا وهو ماذا قد وقع وهو صبي ووقع تحت أقدام الناس فلما الناس ابتعدوا عنه وظرفوا الصبي وهو ملقى على الأرض ويقول يا أبي خالد يا أبا خالد على ماذا يا إخواني على حرص السلف بل حرص صغار السلف على العلم الشرعي ماذا قال يزيد ابن هارون رحمه الله عز وجل قال قال يا أبا خالي زدنا فقال يزيد إنا لله وإنا إليه راجعون قد نزل بهذا الغلام ما نزل وهو يطلب الزيادة قال إنا لله وإنا إليه راجعون قد نزل بهذا الغلام ما نزل وهو يطلب إيش الزيادة فهذا حرص عند صبيان السلف رحمهم الله عز وجل على طلب الحديث كما كما أيضا جاء عن أبي بكر لما ورد إليه نعي محمد بن محمد بن أيوب الرازي وماذا فعل وبكى حتى أنه مزق ثيابه من الحزن لأنه لم يرتاح إليه ويدرك السماع إيش منهم فيجب أو فينبغي علينا أن نكون على حرص كما كان السلف رحمهم الله على على حرص في أبوابي في أبواب العلم وكان الإسماعيل رحمه الله سلفي الاعتقاد كما سوف يظهر هذا لنا جليا في أثناء شرحنا لهذا لهذا الكتاب لذلك قال ابن كثير رحمه الله عز وجل وهو قد أحسن الانتقاد والاعتقاد قد أحسن الانتقاد والاعتقاد، وكان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل عنه عقيدة أهل السنة، وكذلك الصابوني رحمه الله عز وجل ينقل عن الإسماعيلي في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث ينقل عن الإسماعيلي عقيدة السلف، فهذا يدل على أهمية إيش هذا الكتاب الذي بين أي هذا يدل على أهمية الكتاب الذي بين بين أيدينا وقد نقل كتاب إسماعيلي هذا بالسند الصحيح ابن قدام رحمه الله في ذم التأويل قد نقل كتاب أبي إسماعيل أبي بكر الإسماعيلي هذا بالسند الصحيح ابن قدام رحمه الله في ذم التأويل وكذلك نقله الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم نقلوا رسالة أبي بكر الإسماعيل بالسند الصعيح ابن قدامى رحمه الله في كتاب ذن التأويل وكذلك الذهبي رحمه الله عز وجل في كتاب العلوم ونقل هؤلاء إلى إمة لهذا الكتاب يدل على اهتمام السلف وعلى اهتمام علماء السنة بهذا الكتاب لذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا الكتاب دراسة وتدريسا وإقراءا وشرح وتعليق لاهتمام السلفي به والاهتمام أمة السنة بهذا الكتاب فوكذلك يدل لما نقله ابن قدامة في دم التأويل ونقله الذهبي في العلو يدل على ونقلوه بالساد الصحيح يدل على صحة نسبة هذا الكتاب لمن لسمايلي رحمه الله رحمه الله عز وجل هذا الكتاب امتاز بأمور الأمر الأول أن مؤلف هذا الكتاب قد عاش في القرن الأخير من القرون المفضلة أنه قد عاش في القرن الأخير من القرون المفضلة وأخذ عن علماء السلف فإن من مشايخه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد ولكن يا إخواني ليس كل من عاش في القرون المفضلة يكون أنه على خير ليس كل من عاش في القرون المفضلة يكون أنه على على خير فقد عاش كثير من أهل البدع في عصر التابعين قد عاش كثير من أهل البدع في عصر التابعين ولكن العيش في العصور المفضلة لا يدل هذا العيش على تزكية هذا الذي قد عاش مثاله الجعد أضو درهم فإنه قد عاش في زمن التابعين ولكنه لم يستفد من التابع فالأزمان والأوطان لا تقدس أحدا الأزمان والأوطان لا تقدس أحدا وإنما الذي يجعل الإنسان في رفعه هو العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف فهذا الجعد بن درهم قد عاش في زمن التابعين بل قر الذهبي رحمه الله في الميزان عداده في التابعين عداده في التابعين ولكنه من أهل البدع والضلال ولكنه من أهل البدع والضلال فالأوطان والأزمان والأماكن لا تقدس ماذا أحدا وإنما الذي يجعل الإنسان في رفعه هو التزامه مذهب السلف الصالح في عقائده وفي سلوكه كذلك هناك من روى عن الأمة الإسلام وليست الرواية أو التتلمذ على سلف أن فيها العصمة لهذا التلميذ فإن بشر المريفي قد تتلمذ وروا عن حماد ابن ابن سلمة وحماد من امة السلف وبشر المريس من امته البدع فبعض الناس يقول انا تتلمذت على الشيخ مقبل فاذا كنت قد تتلمذت على الشيخ مقبل فانا ايش فانا سلفي نقول له العبرة لماذا العبرة بأنك قد تتلمزت على الشيخ مقبل في السنة والاتباع وأخذت السنة والاتباع والتزمت مذهب السلف الصالح فأمر لا بد أن ينتبه له طالب العلم التتلمذ على أحد من أهل العلم ليس تذكية بإطلاق فقد يتتلمذ الإنسان على عالم ثلفي وهذا التلميذ إيش خلفي أو أنه كان سلفيا ثم ماذا تغير وانقلب ويقول لقد تتلمذت على الشيخ العالم السلفي فلان مثل الحجوري فإنه إن كان تلمذ على العالم السلفي الشيخ مقبل رحمه الله ولكن لما توفي الشيخ انقلب إلى غير عقيدة سلفية صحيحة فهذا لابد أن يعلم أن تتلمذ على أهل السنة من مضال الخير ولكن ليس فيها العصمة عن الشر لكن ليس فيها العصمة عن الشر فإذا كنت حصل لك التلمذ على عالم سلفي فسر كما سار هذا العالم السلفي، وكن ثابتا على المنهج كما ثبت هذا العالم السلفي على المنهج حتى الممات. أما أن يتبجح بعض الناس ويقول إني من تلاميذ فلان، من تلاميذ فلان، من تلاميذ فلان، ويخالف منهج الأشياخ نقول له وإن تتمثت فإنك قد خالفت منهج أشياخ السنة. وهذه التلمذة لا تنفعك في التمسح بهم، وإنما الذي ينفعك هو أن تكون متبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما كان أشياخك على هذا الباب، فهذا كما ذكر بشير المريسي، قد روى عمن الحماد بن سلمة رفعت نفعته الرواية هذه اتهمها بالكفر والزندقة. ويقول الشيخ الأشر محمد أمان رحمه الله عموم المسلمين يقولون سبحان ربي الأعلى وبشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل فهل نفعت هذه التلمدة لا والله الذي ينفع هو أن تسير على ما صار عليه الأشياخ من التزامهم مذهب السلف والثبات حتى الممات على هذا على هذا على هذا على هذا, على هذا, على هذا المنهج كذلك من مزايا هذا الكتاب أنه على عقيدة صحيحة وأنه سلف العقيدة وأنه عاش في القرون في القرن الأخير من القرون المفضلة كذلك هذا المؤلف لهذا الكتاب أيضا من علماء السلف ليس فقط على عقيدة سيفية بل هو من علماء السلف الذين نقل عنهم السلف العقيدة الذي نقل عنه السلف ونقل عنه العلماء العقيدة فإن أبا عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ينقل باللفظ عن أبي بكر الإسماعيلي ينقل باللف عن أبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر الإسماعيلي بينه وبين الصابوني ثمان وسبعين سنة بينهما ثمان وسبعين سنة ولكن احتفاء السلف بهذه العقيدة أعني عقيدة الذي ألفها لإسماعيل دليل على أن هذه العقيدة عقيدة إيش؟ مميزة عقيدة مميزة وأيضا شيخ الإسلام بن تومية رحمه الله عز وجل كان إذا نقل إجماعات السلف عن بعض مسائل العقيدة ويقول وقد نقل ذلك أبو بكر الإسماعيل وفلان وفلان ويذكر قبله أحمد بن حنبل وعلماء السنة فيجعله في مصاف علماء السلف فهذا الاحتفاء بهذا العالم مما يميز هذه العقيدة التي بين أيدينا سوف نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في في شرحها هذا المتن الذي هو اعتقاد ائمه الحديث قد حقق بتحقيقات قد حققه الدكتور محمد الخميس وفي حد علمي هو اول من حقق واخرج هذا الكتاب وسماه اعتقاد ائمه اهل الحديث ثم أخرجه أيضا جمال عزول الجزائري وقدم له الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وأظن أن جمال عزول قد كان معنا في الجامع الإسلامية قد سما المتن اعتقاد أمة السنة أو اعتقاد أهل السنة وأما الذهبي رحمه الله فسماه اعتقاد السنة فسماه اعتقاد السنة وسبب عدم الاستقرار على تسمية واحدة لهذا الكتاب لأن مؤلف هذا الكتاب لم يسميه لأن مؤلف هذا الكتاب لم, لم يسميه فلك أن تسميه باعتقاد السنة كما سماه الذهبي ولا يقول قائل ما معنى اعتقاد السنة أي اعتقاد أصحاب السنة ما مثله شيخ الإسلام هل الإسلام شيخ وإنما المقصود شيخ أهل الإسلام أو المقصود شيخ في الإسلام لذلك بعض الناس قد جعل لفظ شيخ الإسلام من المنهيات وهذا باطل لأنه لم يفهم ما معنى شيخ الإسلام أي المقصود شيخ أهل الإسلام أو المقصود شيخ في الإسلام كذلك هنا لما سماه الذهبي اعتقاد السنة ليس المقصود أنه اعتقاد السنة وأنه لا مفهوم له وإنما المقصود اعتقاد أهل أهل السنة المقصود من ذلك اعتقاد أهل السنة وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا غدا ولا أو الاثنين لكم الغدر لكم الغدر بإذن الله تعالى باب البيوع ونكمل الاعتقاد والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين